اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن أزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى بيم واولائك هم المفلحون ان الذين كفروا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 وَلَوْ أَن نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء في ظلمات يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم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 سو بو دو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنااء وانزل من اخرج بي من الثمرات فاخرج بي من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ب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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فيها أزواج مطهرا وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وام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 ويقطعون ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يُميتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون والذي خلقكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهم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 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكه فقال ابئوني باسماءها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 أَمْ بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ بِدون وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا فَاسْكُنْ عَنْ تَمَا زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبعض عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ اهبطوا منها جميعا فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب نِسْرَاءَ <سؤال>, <إسرائيل> لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون